هم الفرسان أولهم شيهاب وآخر زحفيهم بدر توصابا هم الفرسان قائدهم جاسور وواحدهم إذا دعي استجابا هم الفرسان في بغداد لبوا وقد عقدوا وقد كتبوا الكتابا هم الفرسان قائدهم جسور وواحدهم إذا دعي استجابا هم الفرسان في بغداد لبوا وقد عقدوا وقد كتبوا الكتابا ونادوا للجهاد بكل أرض وقد سلكوا لغاية الصعابا وقد تبعوا النابي وخيرا صحب لهو الفاتيحين ومن آنابا ونادوا للجهاد بكل أرض وقد سلكوا لغايتها الصعاب وقد تبعوا النابي وخيرا صحب لا هو الفاتيحين ومن آنابا وما تبع الهوان ولا هواهم ولا ركب المافات والسرابا تغير على العيد في كل درب وتشحذ للعيد سيفا ونابا وما تبع الهوان لا راكب المفاتن والسراب تغير على العيد في كل درب في كل درب وتشحذ للعيد سيفا علابا سالت الله ان يرعانا حتى تقوم قيامات ويرى حسابا ويجزوا بالنعيم وخير ملك مع الصحب الكرام ومن آنبا ويجزو بالنعيم وخير ملك مع الصحب الكرام ومن آنبا